وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلٍ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلَتَ الْجَنَّتَيْنِ أَتَتْكُ لَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْءٌ وَفَدْجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا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 وما أظلم الساعة قائمة ولا يضد الت إلى ربي لا أجدا خيرا منها من قلبه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَزْلَلَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 اَفَتَاخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا